الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر أ ش ه د أن ل الله ا ك ب ن ا و أ ز و ا ج ن ا و ذ ر ي ا ت ن ا و ا ع ل ن ا ش ا ك ر ي ن ل ن ع م ك مثنين ب ه ا ع ل ي ك و أ ت م ل ه ا ع ل ي ن ا و ت ب ع ل ي ن ا إ ن ك أنت ا ل ت و ا ب ا ل ر ح ي م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 ق وقامت الصلاه وقامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله سوء أ ق ي صفوفك وعتدينو ا سوء صفوفك وسد الخلل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 ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين إ ل ا من رحم ربك ولذلك خلقهم 「私の思い出は何でもいいです」 「あなたは私の手を借りてくれた人間の手を借りてく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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم ويري المرض بعليهم ولا الضالين امن وكلن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 وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إ ن ا عاملون ولله ن إنا منتظرون ت ظ ر و و غيب السماوات و ا ل أ ر ض